الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الله وملائكته يصلون على النبي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 لعلهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بحتانا واثما ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين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 يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها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 فاضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا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 السماوات والأرض والجبال فأبين أن, أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين الفقراء والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور الرحيم.